نَشَرَّكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إلي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 فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٌ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ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 إَِّ وَعْدَ اللَّهِ حَقُّم فَلَا تَغُرًّا نَّكُم الحَةُ الدُّنْيياَا وَلَا يَغررًاَّكُمْ بِاللهِ الغَر إِ اللَّهَا عدَهُ عَمُ السَّاعَةِ وَيُنَزّلُ الْ الغَيثَ وَيعلَمُ مَا فِيأَرحان